وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ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 تيأبي بالفتح او امر من عنده فيصبح على ما اسر في ام فسهم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا آهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعْكُمْ حبطت amaluhum fa asbahu khasirin ya ayyuha فإلا هو بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين هَذِهِ الَّتِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَهُ لَأِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَوِيُّ hi mai yasa wallahu wasi'un 'alim inna waliyakumullahu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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَكُمْ Wat ta'qulla in kuntum